فإن قضية سماع الموتى فيها خلاف كبير بين أهل العلم للنصوص الواردة فيها فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمهل أهل بدر ثلاثة أمهل أهل بدر يعني قتل بدر وقد ألقوا في بئر ثم وقف عليهم والخبر صحيح فقال يا أبا الحكم بن هشام يا أبا جهل بن هشام يا شيبة بن ربيعة يا عطبة بن ربيعة سمى رجالا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا فقال له عمر يا رسول الله كيف تخاطب أقواما قد جيفوا فقال عليه الصلاة والسلام والله ما أنت بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يملكون جوابا وصحى أنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أنس أنه أخبر عن الميت قال فإذا تولى عنه أصحابه لا ليسمع قرع نعالهم قال بعض أهل العلم فالآية فالحديثان صريحان صريحان في أن الميت أو الموت ماذا يسمعون في أن الموت يسمعون قال طائفة من, العلم من أهل العلم رحمهم الله لا الموت لا يسمعون واحتجوا بأن الله جل وعلا قال فإنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضللتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون فقال المجيبون لهم يعني الذين يقولون بسماء الموتى قالوا إن قول الله فإنك لا تسمع الموتى ليس المقصود الميت الذي في قبره ليس المقصود الميت الذي في قبره إنما هو الميت بمعنى الكافر لأن الله سمى الكفارة امواتا بدليل قول الله او من كان ميتا فاحييه واجعلنا له نورا يمشي به في الناس فالله سمى الكفار في كثير من اياته على انهم ماذا على انهم موتى فقال القائلون بأن هذه الايه في سوره الروم ليس فيها حجه قالوا ان الله يقول فانك لا تسمع الموتى ليس دليلا صحيحا على ان الموتى لا يسمعون لان الموت هنا بمعنى نجيب بمعنى الكفار, معنى الكفار والحق أن الموت لا يسمع وأن الآية حجة على من قال إنهم يسمعون لأن العرب لا تشبه إلا بشيء ثابت وسأبين لك المسألة ما استطعت عندما تقول تريد أن تمدح رجلا مثلا اسمه خالد وتريد أن تمدح شجاعته دون أن تتكلم عن الأسد قلت سألك الناس خالد شجاع قلت خالد كالأسد أين المشبه؟ خالد أين المشبه به؟ الأسد وجه الشبه الشجاع فلو لم يكن الأسد شجاعا لو لم يكن الأسد شجاعا مستقر عندك وعند السامح أن الأسد شجاع ما أصبح هناك معنى لوصف خالد بماذا؟ بالأسد لا بد أن يكون الأسد أشجع من خالد وإلا لا معنى لأن تصف خالداً بأنه أسد واضح هذا الآن أتولي الآية الله يقول فإنك لا تسمع الموت أنتم تقولون إن الموت هم الكفار نقول نعم على الآية والرأس الموت في الآية هم الكفار ليس الذين في قبورهم لكن لم شبههم الله بالموت لأن الموت لا يسمعون وإلا لو كانوا الموت يسمعون إذن هؤلاء الكفار يسمعون فلا معنى لتشبههم بالموت إلا لأن الموت لا لا يسمعون ردوا قالوا إن الآية هالمن عنها سمع انتفاع هالمن ماذا سمع انتفاع يعني أن الموت يسمعون لكنهم لا ينتفعون الموت يسمعون لكنهم لا ينتفعون نرد من نفس الآية الآية الله جل وعلا قال فيها فإنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء سلمنا إن الموت يسمعون لكنهم لا ينتفعون من يقول ان الصم يسمعون لو سمعوا ما أصبحوا ماذا ما أصبحوا صمها لو أس... لو سمعوا ما أصبحوا ما أصبحوا صمها إذن المنفي هنا ماهه منفي السماع بالكلية سواء سماع انتفاع أو سماع غير غير انتفاع واضح فيصبح المنفي السماع بالكلية سماع انتفاع أو سماع غير غير انتفاع واضح فإنك لا تسمع ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولهم فيصبح ما ذكر الله جل وعلا على أنهم موتى إلا لأنه لأن الموتى لا يسمعون وإلا أصبح لا معنى للشبه تماما لكن لما استقر في الأذهان أن الموتى لا يسمعون شبههم الله تعالى بهذا واضح هذا بقينا في ماذا بقينا في الحديثين حديث بدر وحديث قرع النعاق فأما حديث بدر فالذي يظهر أن هذا مما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم مما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم عرضة به أولئك الكفار الذين آذوا وقرع النعلي في الحديث الآخر يحمل على أن هذا أول ما يوضع الميت في قبره وترد إليه روحه لأنه سماع على الإطلاق لأنه سماع على لأنه لا سماء على الإطلاق وقد قلت إن المسألة بها خلاف طويل بين أهل العلم كل له دليله لكن نحن نقول ما ترجح عندنا والعلم عند الله وليس أحد من الناس ملزم ملزما بما نقول